جَزَايَ عَن نَّهْلِهِمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يُعْمَلُونَ أَلَا إِلَٰهَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ مِن لَّدُنْ حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء لها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تحتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبا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 يحروا مبين وجحدوا بها واستيقنتها أفسوا ظلموا وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة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 فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم الشؤون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني وقال ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحق بما لم تحط به وجئتك من سبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس بدون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله يَدْرِي الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 قالوا نحن ألو قوتي وألو بس شديد والامر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أدلة وكذلك يفعلون انني مرسله اليهم باديه فلانظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتو مدونني بما لي فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انت ولكنهم تفرحون ان إليهم من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من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 بأن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني وليأشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَلِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُ لَهَا عُرْشَهَا لَمْ تَرْأَ تَهْتَدِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَنْكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْذُرُ ذُنُوبًا لَّنَهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ دخل للصرح فلما رات حسبته لجة وكشفت عن قال انه صرح مرود من قوارير قال انه صرح مرود من قوارير إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 بَجَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل مِنْ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين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 and ويجعل بين البحرين حاجزا أإلهما الله بل أكثرهم لا وإذا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء سنرياح بشرا بين يدي رحمته خلقتم ما يعيده وَمَن يَرزُقُكُمْ وَمَن يَرزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أإله يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء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 تَبِعَهُمْ فِي الْعُمْيِ عن ضَلَالَتُهُمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ فَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّؤْزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبَتْ يَنطِقُ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بما ظلموا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَنَهَارًا فَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ صُنْعَ اللَّهِ الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من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 تدي لنفسه وما ظل فقل إنما أنا من المذرين وقل الحمد لله سيريك آياته فتعرفونها وما ربك بغرفين مما تعم